بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فيسروا إخوانكم في تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدم لكم دورة العلامة محمد بن عثيمين الخامسة لعام سبعة وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة في منطقة بيان وتحتوي هذه الدورة على شرح لكتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور حمد تويجري والآن مع الشريط الأول محمد عليه وعلى آله وصحبه أهر الصلاة وكم التسليم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم وارزقنا اللهم الإخلاص في القول والعمل المتن الذي معنا خلال هذه الدورة المباركة كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن سليمان ابن عبد الوحاق التميم المولود سنة خمسة عشر ومئة وألف بعد الهجرة في مدينة العيينة في وسط نجد ثم لما بدأ دعوته للتوحيد وانكار ما كان عليه بعض الناس آنذاك من تعظيم القبور والطواف حولها والذبح لها وتقديم النذور لها ظوئق من قبل إمارة الأحساء والتي كان لها يد على إمارة العين، نجد كانت إمارات متفردة. في بادئ الأمر، أبو معمر أمير العين ناصر الشيوخ، لكن لما وصل الخبر وذاع صيت الشيخ أرسل أمير الأحساء ابن عريريل لابن معمر يأمره. بإخراج الشيخ وإلا سيضطر أن يقطع عنه الأتوات التي كان يرسلها إليه فأخرج الشيخ من مدينة العيينة وذهب إلى الدرعية وهناك تعاضد هو والإمام محمد بن سعود رحمه الله على نشر هذه الدعوة الثرفيّة دعوة الثرفيّة وبقي إلى أن فتح الله عز وجل على يدي تلك البلاد وما جاورها وكتب الله عز وجل على يدي إنقاذ كثير ممن وقع في الشركيات والخرافات. في بلاد نجد بل في بلاد الجزيرة وخارج بلاد الجزيرة وتوفي رحمه الله سنة 1226 لانهجرة الكتاب الذي بين ايدينا كشف الشبهات متن مختصر لكنه مفيد باذن الله في بابه قد الشيخ نحوا من خمسة عشرة شبهة يتمسك بها هؤلاء الذين يدعون إلى الشركيات من تقديم القرابين للأضرحة والطواب بها ودعاء الأولياء من دون الله عز وجل بدأ هذه الرسالة بمقدمة عامة بما كان عليه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعث فيهم الرسالة كما أسلفت مختصرة لكنها مفيدة جدا في بابها يستطيع المسلم أن يتسلح بها تجاه هؤلاء القراثيين هؤلاء المنفذعة هؤلاء الذين يعظمون هذه السركيات يواجههم بهذه الرسالة مهما بلغوا من العلم ففيها عرض شبه هؤلاء والرد عليها في نصوص الكتاب والسنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ثم أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته كشف الشبهات اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده فأولهم نوح عليه السلام أرسله, أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوت ويعوق ونسر وآخر, وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين نعم ابتدى المؤلف رحمه الله سالته بالبسملة على عادة أهل العلم تيمنا وتبركا بهذا الاسم المبارك واقتفاءا لمنهج طريقة القرآن حيث ابتدأه الله عز وجل باسم الله الرحمن الرحيم ثم قال رحمه الله اعلم رحمك الله تعالى وهذا الأسلوب أسلوب شرعي فيه شد للانتباه، وقد جاء في القرآن هذا الأسلوب فاعلم إيش أنه لا إله إلا أنا اعلموا أنما الحياة الدنيا له ولاك والعلم معناه معرفة الشيء على ما هو عليه أن تعرف الشيء على ما هو عليه والعلم ضده ماذا الجهل والجهل كما قال أهل العلم إما جهل بصير أو جهل مركب الجهل البصير هو أن تعلم هذا الشيء أن تعرف هذا الشيء والجهل المركب ألا تعلم هذا الشيء ولا تعلم أنك لا تعلم هذا الشيء يقول اعلم رحمك الله رحمك الله دعاء بالرحمة وفيه أيضا تلطف مع السانة واستجداء لذهنه وقلبه وهذا أسلوب جيد في المحاورة أنك تدعو لهذا المحاور وإن كان يخالف في أي مسألة الناس تدعو له بالرحمة تدعو له بالتوفير لأجل أن تكسر أول حاجز بينك وبينه، أن تفتح قلبه لك لأن المقصود أن تنتصر لنفسك أم المقصود أن توصل هذا الحق إليه لعل الله عز وجل أن على قلبه ما المقصود من ذلك إصال الحق. وهذا يغفل عن كثير من إخواننا الدعاء خاصة في مسائل الخلاف تجد أنه يحرص فقط أن يظهر حجته أن ينتصر على خصنه لا ليس هذا هو المراد، وليس هذا هو المقصود المقصود أن توصل الحق لهذا الشخص الذي ترى أنه مخطئ، ومقصودك الأعظم أن يسمع منك هذا الشخص وأن يستفيد منه ولهذا ينبغي عليك أن تختار أسهل وأيسر وأفضل الطرق إلى قلب هذا الرجل إلى قلب هذا الشخص المخطئ، أين كان خطأه في مسألة من مسائل أصول الدين مسائل الأتقال أو حتى من مسائل فرود لأنك حريص على هداية هذا الشخص وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعوهم بكل رقة و بكل دين كان ليهم في العبارة ليهم في الطبان ليهم في التعامل ولهذا صار هناك أثر لهذا الخلق العظيم أضيب لكم مثال واحد في سنن أبي داوود لما دخل الأعراض قاد المسكين جاهل قادم من البادية الأمور عنده على سجية فذهب إلى ناحية من المسجد وره وجلس ينقض الوضوء يبول فالصحابة ياروا نسجد رسول الله قال تركوه دعوك لا تزربوه لا تستعجلوا عليه انتهى الامر الان بدأ الرجل لما انتهى دعا بذنوب مما وصبه على البارد انتهت المشكلة وانتهت القدر لكن لأعظم من هذا اثر هذا الاسلوب على هذا الرجل ماذا قال رفع يديه وقال اللهم اغفر لي واغفر لي محمد ولا تغفر معنا أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد ضيقتها واسع ثم ناداه وقال هذه المسجد هذه المساجد إنما أنشأت لكذا وكذا وكذا الشاهد أن المسلم يجب عليه في المحاورة في الدعوة في الأمر معروف في عن المنكر أن يحرص على أحسن الأساليين وأفضل الطرق وألين الأمور أن يكسب قلب هذا الشخص ثم يعطيه الذي عنده ولهذا الشيخ بدأ اعلم رحمك الله قال أهل العلم لم يقل اعلم غفر الله لك لأن الرحمة هنا أنسى فقوله اعلم رحمك الله الرحمة تتضمن الرحمة فيما مضى وفيما يستقبل أما لو قال اعلم غفر الله لك بمعنى غفر لك ما تقدم من ذنبك اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعذانة التوحيد في اللغة هو الإفراد وأما في الإصطلاح فتعريفه إفراد الله عز وجل بما يستحقه هذا على وجه الأمة إفراد الله عز وجل بما يستحقه ولهذا هذا التعريف يدخل فيه توحيد الربو وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماصفة إفراد الله بما يستحقه من أفعاله اللي هي الخلق والرزق والأحية والإماتة وهذا توحيد الربوهية إفراد الله بما يستحقه من العبادة هو توحيد الكلفية إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الأسماء والصفات وهذا توحيد الأسماء والصفات. الشيخ هنا قال أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة هذا من ذات أطلاق الجزء وإرادة الكل لأهمية هذا الجزء ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء إيه هو العبادة هل العبادة فقط هي الدعاء ها, ها العبادة باب واسع العبادة أقوال وأفعال كل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأمان الظاهر والباطنة كلها عبادة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على الدعاء أنه إيه العبادة وهذا يقول أهل العلم باب إطلاق الجزء على الكل أهمية فأهم أنواع العبادة هي الدعاء ولأن الدعاء ولأن جميع أنواع العبادة متضمنة للدعاء ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرض هل الحج فقط الوقوف عرضا لا الحج في إحرام في طواف في فيه رمي فيه مبيك فيه حلق في نحر إذن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عارفة قالوا لأن أهم أعمال الحج الوقوف في عارفة فأطلق على الكل مسمى الجزء لأهمية هذا الشيء فالشيخ هنا رحمه الله قال التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لأن أهم أنواع التوحيد وأعظم أنواع التوحيد هو توحيد الألوهية الذي عرفه الشيخ هنا هو إفراد الله بالعبادة أن تفرد الله عز وجل في كل عبادة صورة أنكر وهناك أمر آخر معروف أن تقسيم التوحيد عند أهل السنة له منهج إما تقسيم ثنائي أو تقسيم ثلاثي ولعل هنا أقف وقفة. نسمع من بعض أهل البدع يقولون تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام الألوهية والغوبية والأسماء والصبات هذه بدعة ابتدعها ابن تيمية وتبعه على ذلك ابن القير ثم جاء محمد عبد الوهاب وأخذها منه ما كانت معروفة نقول هذا الكلام ليس بصحيح جملة وتفصيل أولا أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ليس أول من قال به ابن ثيم بل سبقه لذلك بعض أئمة السلف المتقدمين. ممن قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام لما بالمندى في القرن الثاني قسمه إلى ثلاثة أقسام وممن قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام الإمام بن بطه رحمه الله في كتابه الإبان وغيرهم كثير الأمر الآخر أن التقسيم هذا تقسيم علمي نحن لا يضر قسمناه قسمين أو ثلاثة أقسام المقصود ما تضمنه هذا التقسيم ولهذا من أهل العلم من قسمه إلى قسمين توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد القصبة توحيد القصبة الطلب متضمن لتوحيد الألوهية وتوحيد الإثبات والمعرفة متضمن لتوحيد الربوبية والأسماء الصدر فالشيخ هنا ذكر أن التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة الذي وتوحيد العبادة أولا قلنا لأنه هو أهم أنواع التوحيد الأمر الثاني أنه من باب إطلاق الجزء على كل أهميته الأمر الثالث لأن توحيد العبادة مستلزم لتوحيد الربوبية والأسماء الصدر توحيد القصد والطلب الذي هو توحيد العبادة توحيد الألوهية مستلزم لتوحيد عبّة متضمن توحيد العبادة متضمن لتوحيد الإثبات والمعرفة توحيد العبادة توحيد القصد والطلب توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الإثبات والمعرفة الذي هو الرؤياء هو الأسماء الصافية ما معنى متضمّن أن من أفرد الله عز وجل بالعبادة فهو في الواقع مفرد لله عز وجل في الربوغين ولهذا لا يمكن تجد إنسان لا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يتقرب بأن جميع جميعا وعبادة إلا لله وعلى ذلك أعتقد أن النافع الضار غير الله عز وجل أن هناك من ينفع ويضر مع الله عز وجل ما يمكن؟ كما أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد العبادة يعني من اعتقد أن الله وحده هو الخالق الرازق المحي المميت، النافع الضار يقال له يلزمك أن تفرده بالعبادة ما دم تعتقد أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل فيجب عليك أن تفرده بالعبادة لماذا تصرف العبادة لغيره أنت تعتقد أن النفع الضر بيد الله عز وجل إذن توجه إليه بجميع أنواع العباد ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم إيه الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض في والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من التمرات رزقا لكم هلا تجعلوا لله إيماناً وأنتم تعملون لاحظ بلأبد دعوة إلى توحيد العبادة واختتم الآية بالدعوة إلى توحيد العبادة مستدلاً بماذا مستدلاً بالربوبية الذي خلقكم خلق من خصائص الربوبية الذي جعلكم من الأرض براشا من خصائص الربوبية فكأنه يقول ما دمتم تعترفون وتقرون أن الله عز وجل هو الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وهو الذي جعل الأرض براشا وهو الذي جعل السماء بناءا وهو الذي ينزل من السماء ماء لكم فوحدوه وأفدوه بالإبادة فيلزمكم أن توحدوه وتفيدوه بالإبادة. أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة هو العبادة في اللغة مأخوذة من الذل، ولهذا قيل طريق معبد أي مذلل ذللته الأقدام أما في الاختلاف فاختلفت عبارات أهل العلم ولعل من أشملها وأجمعها ما, عرفه ما عرفها به شيخ الإسلام في كتابه العبودية حيث قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمان والأقوال الظاهرة إيه؟ والباغنة فكل عمل احتسب الإنسان به وجه الله عز وجل فهو عبادة وهذا من رحمة الله عز وجل بنا أن لم يجعل العبادة أمور محدودة أن لم يجعلها في نطاق غير لا العبادة والله الحمد في الإسلام باب واسع تأكل فتتعبد الله عز وجل بهذا الأكل فتأجر عليه تشرب تتعبد الله عز وجل بهذا الشر فتأجر عليه تنام تتعبد الله عز وجل بهذا النوم فتأجر عليه عباده تخرج أنت أبنائك لنزهة تتعبد الله عز وجل بهذا الأمر فتأجر عليه ولهذا قال أهل العلم عادات المؤمن عبادات وعبادات المنافق عادة المنافق رأى الناس يصلون فصلى معهم رأى الناس يصومون فصاموا معهم المؤمن لا المؤمن في خلال اليوم والليلة 24 ساعة في عبادة الدليل على ذلك قد يقول قائلا من قال لكم ما الدليل على أن هذه العادات الأكل والشرب النوم أنها عبادات الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم لا فيه دليل أوسع منها أو أصرح منها أحسن هذا دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم واللقمة تضعها في في امرأتك لك فيها كناية عن استعي في طلب الرزق الحلال دليل ثاني أحسن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي بضع أحدكم صدق هذا أعظم شيء تميل له النفس جبلة وفطرة وشهوة ومحبة كيف يكون له فيها أجل قالوا يا رسول الله لاحظ حتى التعبير أيأتي أحدنا مقال, مقال امرأتا أيأتي أحدنا إيش شهواتا هو أي شيء تشتهيه النفس تتلذب به النفس ويكون له فيها أجل قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر كذلك إذا وضعها فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة ولهذا شرعت هذه الأوراق شرعت هذه الأبكار الآن ناحظ في حياة المسلم اليومية لمدة 24 ساعة ما يعمل عمل إلا هناك ذكر يا صاحب هذا العمل تدخل البيت في ذكر، تخرج في ذكر، تأتي النوم في ذكر، تستيقظ في ذكر، تأتي الأكل هناك ذكر، تدخل الخلاء في ذكر، تخرج من الخلاء، تلبس ملابس، تركب مركب، لماذا؟ ليكون هناك ارتباط مباشر في كل أعمالك بالله عز وجل، ولهذا يستطيع المؤمن أنك لا بد أن يستحضر النية، أن يجعل كل أعماله حبادثاً، مأجور عليه. يعني الناس تذهب عليهم هذه الأعمال سبهلنا ما يستفيدون منها أقصى ما في ذلك أنها مضاحة بالنسبة لهم لا المؤمن لا المؤمن يستحضر كل أمر فيؤجر عليه. يقول وهو دين الرسل الذي أرسله الله به إلى عباده فأوله نوح عليه السلام وهو دين الرسل ما هو دين الرسل؟ التوحيد توحيد العبادة إفراد الله عز وجل بالعبادة هو دين الرسول من أولهم إلى آخرهم أجمعوا جميعا على تحقيق هذه الغاية في العبادة ولهذا ذكر الله عز وجل عن الأنبياء أنهم لما جاءوا إلى أقوامهم ابهدأوهم بماذا يا قوم أعبدوا الله ما من إبادة كل رسول يقول لقومه هذا ما. ما قال لهم صلوا صوموا حجوا لا ما قال ما قالوا لأقوامهم لا خالق إلا الله لا نافع إلا الله لا محي إلا النار أول ما قالوا لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله ويتنيبوا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا تَعْبُدِهِ إذن جميع الرسل تركز دعوتهم على هذه المهمة العظيمة التي هي دعوة الناس إلى توحيد العبادة إلى إخلاص العبادة لله عز وجل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري ومسلم إنا معشر الأنبياء إخوة لعلا ما معنى إخوة لعلا من هم الإخوة لعلا, لعلّا؟ معاً يا إخوان هستم عرب ها نعم الإخوة من الأب أمهاتهم شتى وأبوهم واحد فالأنبياء في أصل الدعوة واحد الدعوة إلى عبادة الله عز وجل لكن في تفاصيل الشريعة كل له شريعة بكل شرعة ومنها يقول وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده فأوله نوح عليه السلام والدليل على أن نوح هو أول الرسل قول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأيضا لما ثبت في الصحيح في حديث الشفاعة هم يأتون نوحا فيقولون أنت أول الرسل فنوح عليه السلام هو أول الرسل. يقول أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودى وسواع ويغوث ويعوق ونسوا أرسله الله عز وجل أي أرسل الله نوحا إلى قومه لما غلوا في الصالحين في حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن بين آدم ونوح عشرة قرون كانوا على التقوى يعني يعني منذ نزل آدم إلى الآن إلى أن بعث نوح أو قبيل مبعث نوح والناس على التقوى فوقع الشرك أول ما وقع في قوم نور كيف وقع ذكر ابن عباس كما في صحيح البخاري أن ود وسواع ويغوت ويعود هؤلاء أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نور فماتوا في سنة واحدة وفي رواية في شهر واحد ابتلاء وامتحان من الله بسم فَحَذِنَ قومهم عليهم خُزْنًا شَذِيبًا يعني لاحظوا لا سامح الله لو افتقدنا في هذا البلد في شهر أو شهرين أو في سنة عشرة من علماء من كبار علماء لا شك الناس سيصابون هؤلاء هم الذين كان الناس يريدون عليهم ويسترون كانوا مشاعل نور في الأرض فالناس حزنوا لما مات هؤلاء الصالحين فوجد الشيطان بغيته لاحظ من زمن آدم وهو يتحين الفرصة لأول مرة تسمح له الفرصة نعم وسوس لابني آدم فقتل أحدهما الآخر لكن ليس هذا هو المراد الأعظم للشيطان المراد الأعظم للشيطان ما هو إيقاع الناس في أعظم ذنب عصي به الله عز وجل أعظم شيء يحارب به الإنسان ربه إذا جعل له شريكا في أي نوع من أنواع العبادة ولهذا أخذ الله عز وجل على نفسه أنه لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك من يشأل إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك ومن يشرك بالله ايش فقد حرم الله عليه الجنة فهذا غاية مطلوب الشيط جاء لهؤلاء الناس وقال المسألة يسير فأوحى إليهم أن صوروا صوروا هؤلاء العلماء وضعوا صورهم فإذا رأيتموهم ايش اجتهدتم في الإيمان، تذكرتم وهم، تذكرتم آثارهم، فاجتهدتم في الإيمان، فلم تُحب، ترك هذا الجيل يذهب، لما جاء الجيل الثاني، يعني الأحفاد ليس الأبناء، ونسي العلم، طبع كفر الجهل، أوح الشيطان إليه أن آبائكم وأجدادكم إنما صوروا هذه الصور هؤلاء الصالحين ليتقربوا بهم إلى الله عز وجل يستنطروا بهم السماء يستنزلون الرزق بهم فعبدت من دون الله فوقع الشرك في الأرض إذن أول شرك وقع ما سببه الغلو في محبة السماء. يعني لماذا هؤلاء صوروا هؤلاء العلماء لماذا تقربوا إليهم بالعبادة جيادة المحبة الغلو هو مجاوزة الحد. ولهذا قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب إيش لا تغلو في دينكم ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. روح الإمام ويقول الشيخ محمد عبد الروحاب في كتاب التوحيد باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالح فمحبة الصالحين حكمها ما حكم محبة الصالحين من لوازم الإيمان من لوازم الولاء والبراء أن تحب الصالحين لكن يجب أن تكون هذه المحبة محبة شرعية ألا نغلو في محبة هؤلاء أسرائي نحبهم المحبة الشرعية بل أعظم الصالحين وأجل الصالحين وأعلى الصالحين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك محبته من لوازم الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين حتى من أنفسنا كما قال عمر ومع ذلك لا يجوز أن نغلو في محبته ولهذا لما جاءه الوقت وقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا قال يا قوم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجروا منكم شيء هذا باب من أبواب الشيطان وقال لا تطروني كما أطرت النصارى يا بمريم لا ترفعوني فوق منزلتي أنا عبد أقول عبد الله ورسوله الغلو في الصالحين هو أول سبب أوقع الناس في إيش؟ في الشيخ قال الشيخ أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودى وسواع ويغوف ويعوف ونسر نعم وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر سور هؤلاء الصالحين أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى بن مريم وأناس غيرهم من الصالحين وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد نحض حق الله لا يصلح منه شيء لغير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما نعم يقول وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين نعم ختم الله عز وجل النبوة بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعدين ولختم النبوة به عليه الصلاة والسلام دلالات منها أولاً أن رسالته عامة للناس. الرسل السابقين كان كل رسول يرسل إلى قومه خاص. كل رسول سيأتي سيأتي إلى فئة من الناس أمه من الناس خاص. لكن الآن ختمت الرسالة لا بد أن تكون رسالته رسالة عامة للناس. قل يا أيها الناس. إني رسول الله إليكم جميعا تبارك الذي نزل الفطهان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وجاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصاني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النوم إذا رسالته عامة وكان, وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عاما هذه أول دلالة من دلالات ختم الرسالة به عليه الصلاة والسلام الدلالة الثانية أن شريعته أكمل الشرائع وصالحة لكل زمان ومكان بخلاف الشرائع السابق كانت محدودة المكان محدودة الزمان تصلح لهذه الأم، فشريعة موسى صالحة لبني إسرائيل في وقته لكن لا تصلح لبني إسرائيل ما بعث النبي صلى الله عليه وآله أما لما قتمت الرسالة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد أن تكون رسالته صالحة لكل زمان ومكان لن يبعث رسول يأتي بشريعة جديدة فهي صالحة لكل وقت ولكل حال ولكل أمة ولكل دولة صالحة للزمن الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان الناس يركبون الإبل والحمير وصالحة لزمننا هذا لما ركب الناس الطائرات والقطارات وإلى آخرها فهي كاملة بتكميل الله عز وجل محفوظة بحب الله عز وجل أيضا من دلالات ختم الرسالة به عليه الصلاة والسلام بقاء علماء في هذه الأمة وأن هذه الأمة لا تخلو من علماء يبصرون الناس دينهم ويعلمون الناس ما جهده وذلك أنه لما تعذر نبعث رسول جديد كان من رحمه الله عز وجل أن أبقى في الناس من يحفظ لهم دينهم وهم هؤلاء ورثة الأنبياء ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق مقصود وهذا من رحمة الله بنا الأمم السابقة سبب ضلالهم وانحرافهم ماذا؟ علماء رهبانهم رجال الدين هم الذين غيروا وبدلوا وهم الذين دعوا الناس إلى عبادة غير الله وهم الذين غيروا شرع الله عز وجل أما هذه الأمة فسبب صلاحها وسبب فلاحها وسبب نجاتها وسبب نجاتها من علماء ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه في آخر الزمان إذا قبض العلماء ذهب العلم بذهابهم ماذا اتخذ الناس رؤوسا جهار فسئل فأبتوا بغير علم فضلوا أضل عند ذلك أذن الله عز وجل بزوال هذه الدنيا خلاص ما في أخيك انتهى ولهذا لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله, الله لا تقوم لا تقوم الله على شرارك إذا ذهب العلماء ذهب النور من الأرض فعلماؤنا هم الذين حفظ الله عز وجل بهم دينه في هذه الدنيا يقول وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أو كسر صور هؤلاء الصالحين وذلك عام الفتح لما دخل المسجد الحرام وكان حول الكعبة ثلاثمائة وستين صنع فأخذ يهدمها عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة وهو يثل قول الله عجل وجل قل جاء الحق وزهق البعض ثم قال أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا الله عز وجل أرسله إلى كفار قريش وكفار قريش ليسوا جميعا ملاحدة منكرين للإلهية لا فال كانوا يحجون وجاء بصحيح البخاري أن تلبيتهم كانت ماذا كيف كان يلبي المشركون جميل كانوا يلبون هذه التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا, شريك هو لك. إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وهذا من أعظم التناقض عند هؤلاء كيف شريك والله عز وجل يملكه وما ملك كيف يكون شريك لله عز وجل لون إضلال الشيطان لبني آذن يعني لو استخدموا عقولهم هذا ما يمشي عقلهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وهذا من أعظم التناقض عند هؤلاء كيف شريك والله عز وجل يملكه وما ملك كيف يكون شريك لله عز وجل لو ناء إضلال الشيطان لبني آدم يعني لو استخدموا عقولهم هذا ما يمشي عقلهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك كيف يكون شريك وأنا أملك الذي أنبكه ليس بشريك ليه هو ملك الشاهد هذا دليل على أنهم كانوا يحجون أما الدليل على أنهم كانوا يتصدقون فحديث حكيم بن حزام أيضا في صحيح البخاري أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عدته في الجاهلية وصدقاته أينفأه ذلك؟ قال أسلمت على ما أسلمت من خير وكان يتصدقون وكانوا يعتقون يحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا أيضاً ذكر ابن تيمية رحمه الله أن ما يدل على أنهم كانوا يحبون الله عز وجل، لكنهم أشركوا في هذه المحبة قوله سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هم يحبون الله عز وجل، لكن أحب أصنامهم مثل محبة الله عز وجل. يقول ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبينه كيف وقع الشرك عندهم أنهم جعلوا بعض المخلوقات بعض هؤلاء الصالحين بعض الملائكة بعض الأنبياء جعلوهم وسائط بينهم وبين الله ولهذا قال الله عنهم كما سيذكر المؤلف ما نعبدهم إلا إلا ليقربون إلى الله فنحن صرفنا العبادة لهم لنجعلهم واسطًا بيننا وبينه وقالوا كما قال مشرك هذا الوقت قال كيف يا يقول كيف يا أخي أنا متقب بالذنوب والخطايا والمعاصي كيف اتصل بالله مباشرة أنا موليد من هذا الولي من هذا الصالح من هذا الملك من هذا النبي أن يشفعل عند الله عز وجل أجعله واسطة بيني وبيني فيقال له هذا عين ما قاله المشيكون الأول الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسبى ذراريهم وغنم أموالهم وملك أرضهم كم يقول هذا الكلام عينه تمام ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زمكا يقول يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده نريد أن نتقرب بهم إلى الله نريد أن يشفع لنا عند الله عز وجل مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين نعم هناك من عبد الملائكة وهناك من عبد مريم وهناك من عبد رجال صالحين كما عبد جمهور كفار طريق ود وسواع ويغوث ويعوق فبعث الله محمدا يجدد صلى الله عليه وآله وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم نعم إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء بالحنيفية السمحة جاء بالتوحيد لكنه غير هذا الدين علما أنه بقي من بقي وإن كانوا نوادر من بقي على الحنيفية كعمر بن نوفي كان في الجاهلية لكن كان على الحنيفية من الاكتبراهي ولهذا ما قرب لصنم وكان ينبد ويشمئز مما يفعله قومه من تقديم هذه القرابير لهذه الأسلام وقد شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وكحال مثلا ورقها بالنوفل لأنه كان على المصمانية الحق يقول فبعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم وهنا فيه ملحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي بدين جديد فيما يتعلق بالتوحيد إنما جاء يجدد ملة إبراهيم لأن ملة إبراهيم هي ملة التوحيد وهي ملة عيسى وهي ملة موسى وهي ملة نوح وهي ملة سائر الأنبياء والرسل فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليجدد للناس هذا التوحيد الذي غيره وبدله هؤلاء وأول من غير الحنيفية الإبراهيمي في جزيرة العرب من؟ عامر ابن لحي الذي رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسرى يجر قصبه في النار لأنه غير ملة إبراهيم هو الذي جاء وجلب جلب هذه الأفنان ودع الناس إلى عبادتها وسيب الثوائف يقول يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصرف منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيره. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء يبين للناس أن هذه العبادات اللي يحبون بها لغير الله الدعاء الذبح النذر الاستغاثة الاستعانة هي محض حق الله خالص حق الله عز وجل لا يجوز أن يصرف منها شيء لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب فضلا عن غيرهم من الصالحين أو الطالحين كما هي الحال وللأسف عند كثير من مشرك المتأخرين صرف العبادة لظلال لمنحرفين لمشركين مثلهم بل الأدهى من هذا وأمر أن صرفت العبادة لبعض الحيوانات فهناك بعض الأضرحة ثبت أن المدفون فيها ليس بآدمي ومع ذلك تجد من يتقرب بهذا الظريح يقول وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله والخالق الرازق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا الله ولا يحيي, ولا, ولا يحيي إلا هو ولا يميث إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات السبع من فيهن والأراضين السبع من فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره هذا بنص القرآن أنهم كانوا يعترفون ويقرون بذلك يعترفون أن لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محي إلا الله ولا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله ولهذا قال المؤلف إذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلي وسلم يشهدون لله هذه الشهادة فقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحم ومن يدبر الأمر إيش فسيقولون إذن كل هذه الأمور يعترفون أن الله وحده هو الذي يدبرها ولم يشفع لهم ذلك فهم مشركون لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك فقل أفلا تتقون وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون وغير ذلك من الآيات إذن هذه الأبللة أدلة صريحة في أن هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقرون ويعترفون أن النفع بيد الله وحده وأن الضر بيد الله وحده وأن الخلق بيد الله وحده وأن الرزق بيد الله وحده وأن الإخياء بيد الله وحده كل ذلك لم يشفع لهم ولم ينفعهم ولم يخرجهم من الشر لماذا؟ لأنهم أشركوا في توسيد الإبادة وهذا هو توسيد الربوذية وسيأتي بإذن الله المزيد حول ذلك وبالله التوفيق والسلام عليكم <تصفيق> الإخوان الذين نظموا هذه الدورة بارك الله فيهم جعلوا في جائزة كل يوم مقابل سؤال يطرح على الحضور طيب أغلقوا ما بين أيديك أغلقوا ما بين أيديك وهذه هي الهدية مقدمة من, من نعم مقدمة من عطرات ابن الوليد جزاهم الله خير. وإن كنا لا نقصد بذلك الدعاية ولا يجوز في المناسبة أن تكون المساجد دعاية لأي شركة أو مؤسسة من المؤسسات الدنيوية ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث قال من سمعتموه ينشد ظاللة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه لكن هذا من باب تشكيع هؤلاء في كونهم وقفوا مع الدورة والقائمين مع الدورة طيب السؤال أغلقتم ما بين أيديكم السؤال إيش السؤال الثاني الله جائزة تستحق طيب السؤال المفقرتين هل سؤال أو فقرة ألف متى ولد الشيخ ومتى توفي الشيخ محمد لا بد تجيب على فقرة باء وإلا تدفع سؤال حقيقة مركبة طيب ثمن يا تكتب شو نسمعونا في اليومن بارك الله.طيب سؤال بمن هو الذي غير دين إبراهيم في الجزيرة العربية وسيد السرب؟ يا لله رب القليد كم؟ عمرو اللي حي أحسن فبارك الله. هذه أسئلة يقول السائل حضرتكم الله يا شيخ. في بعض المنابرات يكون, يكون, يكون صاحب البدعة معاند، فهل نقول أنه في هذه الحال المقصد من المناورة إظهار الباط دون كسبه، ولكن كسبه يكون عن طريق النصيحة له بالسر؟ يقول الحين الله في بعض المنابرات يكون صاحب البدعة معاند، فهل نقول أنه في هذه الحال المقصد من المناورة اظهار الباط دون كسب هذا الرجل، ولكن كسبه يكون؟ عن طريق النصيح له بالسر إذا ظهر من حال هذا الرجل العناد هذا المفتدع من خلال هذه المناظرة نحن نقول حتى ولو ظهر العناد ينبغي أن لا نقابل الخطأ بخطأ مثله. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تخن إيش من خانك وأدي الأمانة لملئ ثمن كن هذا الرجل أظهر العناد أو أظهر سوءا في المناظرة نعم فينبغي أن لا أقابله بنفس الأسلوب بل ينبغي أن أتلطف معه لأمرين اثنين أولا لما ذكره السائل لإظهار الحق وخسب الآخرين أنا لا يهمني هذا الرجل هذا الرجل نكره من الناس يهمني أتباع هذا الرجل المعظمين لهذا الرجل المحبين لهذا الرجل لأجل أن أكسب أولئك لا بد أن أستخدم الأسلوب اللطيف الأسلوب الحسن الأمر الآخر أيضا أن المقصود من هذه المناظرة أحياناً ليس ذات الشخص المناظر وإنما المقصود إظهار الحق للآخرين ودحض الباطل أمام الآخر نرجو من الأخوة الانتزام الصمت حتى ينتهي الشيخ من الأسئلة يقول رجاء عادة تعريف العبادة في اللغة العبادة في اللغة مأخوذة من الزل. ولهذا يقال طريق معبد أي مذلل ذللته الأقدام وطئته الأقدام يعني يقول أيهما أعظم اسم وزورا الإشراك في توحيد الألوهية من الربوبية الشرك بابه واحد سواء كان في الألوهية أم في الربوبية لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به وهذا عام ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة لكن الأصل في شرك بني آدم وقع في إيه في الألوهية ولم يقع الشرك والإلحاد في الربوبية إلا من شواذ القلب كفرعون وأضرابه علما أنهم مقرون معترفون في قرارة أنفسهم بهذا التوفيق ولهذا قال الله عز وجل عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوم وقال ولقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأطباط صار نعم. يقول فضلة شيخ حفظك الله بل انحاقا للسؤال الخلاف الشرك الأصغر هل يدخل في عموم قبل الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشكبه المسألة الخلافية بين أهل العلم وشيخ الإسلام قوله محتمل في هذه المسألة لكنه في بعض المواضع ذكر أنه ينبغي حمل الآية على عمومها فيقال أن الشرك الأصغر لا يغفر لكنه يدخل ضمن موازنة الحسنات والسيئات فإذا كان معه حسنات مثل كبار مع حسنات ترجح لسيئاتي نجا وأيضا بخلاف الشرك الأكبر الشرك الأكبر هل يدخل في موازنة الحسنات والسيئات؟ لا الشرك الأكبر دخل مع الحسنات أفسدها الشرك الأكبر سم زعار لا يبقى معه شيء ولهذا هو أشبه باللغم الذي تضعه تحت مبنى كبير فيجعله كتيبا مهيلا هذه حال الشرك الأكثر ولهذا قال الله عز وجل عن المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل إيه؟ فجعلناه هذا وقال في صدر سورة الغاشية وجوه إيه؟ يومئذ خاص عاملة ناصب النتيجة عن تصلان عنها. لم يشفع لها هذا الخشور، لم يشفع لها هذا التعب وهذا النصر، لأنها ما أخلصت العبادة لله، لأنها كانت تقول إن الله كريم. لما وقع منها الشر لم تشفع لها. ولهذا سألت عائشة رضي الله عنها. قالت يا رسول الله، عبد عبد الله بن جدعان. كان يطعم الحجاج، يطعم جميع الحجاج مجانا ولهذا ذكر المؤرخون أن القدر الواحد الذي كان يطبخ فيه للحجاج لا يحمله إلا العصبة من الرجال هل ينفعه هذا العمل؟ قال لا لن تقصد لأنه لم يقل يوما من الدار طبق لي خَطِيئَةِي ما كان يعمل هذه الأعمال لوجه الله عز وجل في مقابل ذلك معاشر الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المرأة البغي مش معنى البغي لا خلص. ها؟ ليس دانية بل تتكسب بفرجها عافانا الله وإياكم مستمرة على هذا العمل غفر لها بماذا مش سوى ساقت كلب ساقت كلب فغفر الله لها أخس الحيوانات يقول من القيم تصور سقط لم تسقي آدميا سقط حيوان وسقط أسوأ وأخس الحيوانات الذي نهي عن اقتناء في البيت وتمنه ثمن فاسد ومع ذلك غفر لها ولم يغفر لعبد الله بن جدعان الذي أطعم من وفود الرحمن لم يغفر لذاك وغفر لهذا لماذا التوحيد هنا تأتي أهمية دراسة التوحيد، وهنا تأتي خطورة الشرك مع عشر بعض الناس يقول أكثر علينا شرك شرك توحيد. علموا النصلات، علموا أداب المجالس، أداب. لا نقول توحيد توحيد توحيد, توحيد إلا أن القلّاه عز وجل. لأن هذا هو الأصل وهذا هو القاعدة. وليس مشكلة. نعم نحن لا نريد من الناس أن تقع منهم المعاصي والمنكرات لكن تقع منهم المنكرات أخف من أن يقع في إيه في الشرك يا إخوان كثير من أقطار العالم الأسلامي فيها الشرك الصراح دعاء غير الله الزبث غير الله النذر لغير الله من أناس من؟ أناس تقرح جباههم من, من طول السجود لله عز وجل ولهذا يجب علينا أن نبصر هؤلاء هؤلاء جهان مساكين فتحت عينيه على الدنيا ويحسب أن هذا هو دين الله عز وجل ابتلي بعلماء ظلام علماء أرادوا أن يتكسبوا في الدنيا ويزجوا بهذا بالآخرة إلى جهنم على ظهور هؤلاء الضعافة فقال لهم هذا دين الله أنت لا يمكن تدخل الجنة إلا عن طريق صاحب هذا القبر عن طريق السيد فلان السيدة فلان فالمهمة علينا عظيمة والأمانة علينا عظيمة لاستنقاذ هؤلاء معاشر الإخوة أمم الآن تعيش على الشرف. ثم ينادي بعض الإخوان لماذا الأمة الإسلامية مهزومة لماذا أعداؤها يتصرفون فيها لماذا لماذا لأن الله عز وجل قال أولما أصابتكم مصيبة إيش؟ قد أصبتم مثلها قلتم أنها هذا الآية هذه في من نزل. نزلت في أفضل جيل وأطهر جيل خلقه الله عز وجل بعد الأنبياء والمرسلين وفي أي موقف في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وما السبب في مخالفة بسيطة وعن اجتهاد قال لهم انزموا جبل الرماه لا تتحركوا حتى ولو رأيتم الطير تتخطقون لما ول المسركون منهزمون قالوا انتهت المعركة مشارك إخواننا في جمع الغنائي فنزلوا فحلت عليهم الكائد النتيجة قتل كل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم حمزة الذي ما حزن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى أن توفي على أحد مثل حزن على حمزة رضي الله عنه أربعة كسيرة رباعيته شج رأسه، سال الدم عليه، كله بسبب ماذا؟ بسبب مخالفة تصير. فكيف ننتظر نحن النصر والعز من الله عز وجل وكثير من الأمة يرفع يديه ويقول يا سيدي فلان أردني، يا سيدي فلان رد حاجتي. يا سيد ويذبح لهم من دون الله ويستغادوا له من دون الله عز وجل كيف نطلب النصر من الله عز وجل إذا لا بد أن نحقق التوحيد أولا في قلوب هؤلاء أن نقيم التوحيد في أرض الله عز وجل ثم نسأل الله عز وجل النصر نبه الأخوة سيكون لقاء بين الله خلال هذه الدورة كل يوم ساعة الثالثة بعد العصر إلى صلاة المغرب يجيب فيه شيخين على شيخ أطمان خميث وشيخ حمد خميث الله على سلة الحضور فيما يخصهم من أمور دينهم أحسنكم الأسئلة هذا يقول حفظكم الله يا شيخ كيف كان المشركون سابقا يقرون بتوحيد الروبية ولا يقرون بتوحيد الروبية وتوحيد الروبية يستلزم توحيد الروبية نعم نحن قلنا يستلزم ولم نقل يتضمن إلزامك للخصم لا يلزم عليه أن يلتزم بهذا الأمر بخلاف التضمن. مأذن حاضر. حضر الأذان. صحيح. أقول فنعم هو يلزمهم أن يوحدوه بتوحيد الألوهية لكن لم يلتزموا بهذا اللازم. ولهذا ألزمهم الله عز وجل فلم يأتزموا بلان بخلاف من وحد الله في توحيد العبادة فتوحيد هذا متضمن أنهم موحد ومفرد لله في توحيد الربوبية وهذه العلاقة بين التوحيد بين التوحيدين. نعم. تفضل يا أخي. يقول من قسم التوحيد ثلاث تقسيمات توحيد الثلاثة قبل ابن تيمية. نعم ذكرت لك أن فيما يخبرني الآن. الإمام بن مندى رحمه الله في كتابه التوحيد وأيضا الإمام أبو عبد الله ابن بطة صاحب كتاب الإبانة في كتابه الإبانة أي نعم ونختم بهذا السؤال يقول ما معنى زلفة قربونا إلى الله زلفة أي منزلة عالية ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة أي يرفعوا منزلتنا عند الله عز وجل نعم والله أعلم خليه أعلم وصلى الله وسلم على نبي الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد عبد الله ثم أما بعد قال شيخ الإسلام محمد عبد وهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله يشفع له أو يدعو رجلا صالحا مثل الله أو نبيا مثل عيسى لا. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على شخص الأنبياء ومسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وكم المفسدين يقول المؤلف رحمه الله تعالى فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا أي مقرون بتوحيد الربوبي لأن الله وحده هو الخالق الرازق المحي المميث النافع الله وهذا تقدم الكلام عليه تحققت أن مشركي أن المسلمين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقرون ويعترفون بهذا النوع من التوحيد ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هو التوحيد الذي دعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم توحيد العبادة توحيد الألوهية دعاهم لأي يحقق العبادة لله وحده لا شريك له لأيدعوه وحده سبحانه لا يذبح إلا له لا يستغيثون إلا به لا يستعينون إلا به وكما ذكرنا بالأمس أن العلاقة بين التوحيدين علاقة تضمن والتزان فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ألزمهم بتوحيد العبادة لما أقر بتوحيد الربوبية بل الله عز وجل ألزمهم بهذا يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلت من الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أمدادا وأنتم تعلمون ما دمتم تقرون أن الله هو الخالق الرازق فيلزمكم أن تؤذروا ألا تصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره يقول وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة توحيد العبادة هو توحيد الألوهية يسمى توحيد العبادة لأن معناه إفراد العبادة لله عز وجل أو أن توحد الله عز وجل بأفعال العبادة التي هي العبادة، ولهذا يسمى توحيد العبادة توحيد الألوهية توحيد القصد والطلب، يقول الذي يسميه المشركون في زماننا الاتخاذ، وعربت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه الذي يسميه المشركون في زماننا. الاعتقاد بمعنى أنهم يزعمون أن هذا التوحيد هو أن تعتقد أن الله وحده هو الخالق الرازق المحيي المميط النافع نافع الله ولهذا لا وجود لتوحيد العبادة إلا هم يحسبون ويزعمون أن التوحيد الذي دعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الناس إليه هو توحيد الاعتقاد ما هو توحيد الاعتقاد معاشر الناس قالوا أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله وحده هو الرازق هو المحيء هو المميت هو النافع هو الخالق وهذا هل هو التوحيد الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لا هذا التوحيد أصلا يقر ويعترف به المشركون فدعوتهم إليه تحسين حاصل ما في جديد ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون من الله هذا شيء مسلم عندهم إنما الشرك وقع عندهم في العبادة فدعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى تحقيق العبادة لله وحده يقول كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا هؤلاء المشركون كانوا يدعون الله عز وجل لكنهم يشركون في بعض الحالات يخلصون الدعاء لله عز وجل والدليل على أنهم كانوا يدعون الله عز وجل قوله سبحانه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وقال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون إذن المشركون كانوا يدعون الله عز وجل لكنهم يشكون في هذا الدعاء كانوا يدعون الله عز وجل ويخلصون له لكن متى في حالات الشدة وسيأتي كلام الشيخ أن مشرك أو بعض مشرك زماننا أسوأ حالا من المشركين الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن مشركي زماننا يشركون في الرخاء والشدة بل يزيدون في الشرك في حالات الشدة فإذا نزل بهم ضر التجعوا إلى السيد فلان أو الملك الفلاني أو الجن الفلاني أو الولي الفلاني يا فلان أنقذنا يا فلان نحن في كنفك في حفظك أما المشركون الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا ركبوا في الفل في الفل أخلص الدعاء لله. أيضا سيأتي كلام الشيخ أن مشركي زماننا أشركوا أناس غير صالحين تقربوا بالعبادة إلى مشركين مثل مثلهم تقربوا إلى أحجار وأشجار وأماكن وبقاع وجن أما أولئك فبعضهم ما كان يشرك إلا بأناف صالحين بالملائكة في الأنبياء وعلى كل حال فكلاهما شر لكن الشيخ يريد أن يبين أن شرك هؤلاء أسوأ قال ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم أي من هؤلاء الذين يدعون الملائكة مشركوا زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعونهم يتقربون إليهم بالدعاء للملائكة لماذا؟ لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا لهم يقول الله سبحانه ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانه يقول أو يدعون رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى ولهذا قال الله سبحانه في سورة المائدة وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس إيه اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أولئك كانوا يدعون الملائكة كانوا يدعون رجالا صالحين كانوا يدعون الأنبياء ومع ذلك فهم مشركون ولهذا قال الله عز وجل قول ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ربهم هؤلاء الذين تدعونهم وتتقربون إليهم بالعبادة هم يتقربون إلى الله بالعبادة أولئك الذين يدعون يتقربون إلى الله عز وجل بأنواع القرى هؤلاء الذين تدعونهم هؤلاء الصالحين هؤلاء الملائكة هؤلاء الأنبياء نعم وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى وأن المسارد لله فلا تدع مع الله أحدا وكما قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء وتحققت أن رسول الله إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر والندر كله لله والذبح كله لله والاستغاثة كلها لله وجميع أنواع العبادة كل كلها لله نعم يقول وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم أي قاتل هؤلاء المشركين على هذا الشر أي شر الشرك في توحيد الألوهية الشرك في العباد وإلا كما أثلبنا هم مقرون بتوحيد الربوين ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده بمعنى أي يصرقوا جميع أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا يقول وكما قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. ثم قال وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما قاتلهم أي قاتل هؤلاء المشركين ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله والاستغاثة كلها لله وجميع أنواع العبادة كلها لله بدأ المؤلف بالدعاء كما أسلفنا لأنه أهم أنواع العبادة ولأنه قل ما تقل عبادة من الدعاء ولأن غالب شرك المشركين كان في الدعاء ولهذا بدأ به المؤمن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله لأجل أن يخلص الدعاء لله عز وجل وحده لا شريك ألا يصرف الدعاء إلا لله سبحانه وتعالى والنذر كله لله والنذر عبادة من العبادات ولهذا أثنى الله عز وجل على الموفين بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فلل على أن النذر عبادة فإذا صرف لغير الله صار شركا ولهذا قال عمر يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما وليلا فقال أوفي بنذر ولما جاء ذاك الرجل وقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانه، فقال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم هل فيها عيد من أعياد الجاهلية قالوا لا قال هل فيها وثن من أوثان الجاهلية قالوا لا قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم الشاهد أن النذر عبادة فلا يجوز أن يصرف لغير الله عليه وجل. فالنبي صلى الله عليه وعليه وسلم قاتل هؤلاء المشركين لأجل أن يخلصوا لله في النذر في نذوره لا يجوز أن ينذر للولي الفلاني أو النبي الفلاني أو الصالح الفلاني أو صاحب القبر الفلاني أو السيد الفلاني أو السيدة الفلانية لا يجوز ومن نذر لغير الله فقد صرف نوعا من أنواع عبادة لغير الله وهذا عين الشرك الذي قاتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قومه عليه يقول والذبح كله لله والذبح أيضا نوع من أنواع العبادات ولهذا قال سبحانه فصلي لربك وانحى وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال أهل العلم الصلاة والنسك الذي هو الذب ضمن العبادات العامة. فلماذا خصهما بالذكر؟ لأنه خص هاتين العبادتين ثم عما. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي بمعنى كل ما في حياتي من أعمال هي لله عز وجل. فلماذا خفض الصلاة والنسك هنا قالوا لأن الصلاة أفضل العبادات إيه البدنية والنسك أفضل العبادات المالية الشاهد أن الذبح عبادة من العبادات فإذا صرفت لغير الله صارت شركا. فمن ذبح ذبح متقربا لغير الله بهذا الذبح فقد قشره ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من ذبح لغير الله لكن الذبح لأجل إكرام الضيف، نعم هذا ليس فيه تقرب لهذا الضيف، هذا أمر محمود بل مطلوب شرعا لأن في هذا إكرام الضيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليكرم ضيفه فالذابح لأجل اللحم أو لأجل إكرام الضيف هذا ما في التقرب هذا بل محمود شرعا إنما الشرك أن يتقرب في هذا الذبح لغير الله عز وجل فإنه لا يذبح إلا لله سبحانه وتعالى. يقول والاستغاثة كلها لله. قبل أن ننتقل للإستغاثة أيضا مسألة متعلقة بالذبح. الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. حكمه لا يجوز. والدليل الحديث الذي ذكرناه آنفا. إني نذرت أن أنحر إبلا ببوان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع الرجل يسأل ويخص هذا المكان بالذب تبادر إلى ذهنه أن هذا المكان ربما يكون معظم من قبل أهل الشرك إما أن يذبح فيه لغير الله أو فيه عيد من أعياد لن تكتمل مادة هذا الشريط بعد لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده